عَنْ يتساءلون عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ بِهَا دَاعِيَ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 119. فتأتون أفواجا 110. السماء فكانت أبوابا 111. الجبال فكانت سرابا إن جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا 119. كأسا دهاقا 110. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما باء إنا أنذرناكم عذابا قريبا